وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات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 ن أرسَل المكَ بِالحقَّ بَشيرًا وَنَذير وَلا تسْألُعَ أصحاب الجحيم